بوك تو بونشانو خمسة وخمسون خمسة وخمسون العمل العمل أبنكي كاتش كورين ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ عمر شامي، اجون دكتور. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. اعمل بارت تايم حتى منتصف النهار. أنا اشتغل كممرضه حتى منتصف النهار. আমরা খুব শীঘ্রই পেনশন পাব কিন্তু কর খুব বেশি এবং স্বাস্থ্য বিমা খুব ব্যয় والتأمين الصحي مكلف والتأمين الصحي مكلف ماذا تريد أن تصبح يوما ما ماذا تريد ان تصبح يوما ما আমি একজন انج니어 হতে চাই اريد ان اصبح আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই আমি একজন শিক্ষানবীশি আমি বেশি রোজগার করি না لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير عمي بيدشه ترشيقن نيتشي انا اتدرب خارج البلاد أنا أتدرب خارج هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل. عمر شوهكور ميرا لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. عمرا روز دوپوري كافيتيرياته جاي. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر. إلى الكافيتيريا أمي একটা চাকরি খুঁজি أبحث عن وظيفه العمل صار لي عام عاطل عن العمل এই দেশে অনেক বেশি সংখ্যক বেকার লোক আছেন